ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم ل آ ب ا ئ ه م هو أ ق س ط عند الله ف إ ن لم ت ع ل م و ا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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم إ إذ, اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 و ا ل قائلين ل إ خ و ا ن ه م هلم إ ل ي ن ا ولا ياتون الباس إ ل ا قليلا أ ش ح ه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إ ل ي ك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب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 و َ إ ِ ن كنتن َُُّ تردن َُِ الله ََّ ورسوله َََُُ والدار َََّ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة َ فان َ إ َ الله ََّ أ َ ع َ د َّ للمحسنات َُِِِْْ منكن َُِّ أ َ ج ْ ر ً ا عظيما ًَِ يا َ نساء ًَِ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 كأحد من النساء ان ل اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 الله ل ي ذ ه ب عنك مرجس ا ل أ ه ل ا ل ب ي ت ويطهركم تطهيرى وذكرنا ي ت ل ع في ب ي و ت ك ن من آ ي ا ت الله و ا ل ف ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرى ا ا ل مسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و ا ل ق ا ن ت ي ن و ا ل ق ن ت ي ن او ا ل ق ت او ا ل ق ي ن او ا ل ق ي ن او ا ل ق ن ت او ا ل ق ا ي ت ي ن و ا ل ص ن ي ت ي ن او ا ل ق ر ي ن او ا ل ق ر ي ن او القشرين او القشرين او القشرين او القشرين او القشرين او ا ل ق ش ر ي و القشرين و القشرين او القشرين او ا ل ق ي ن او ا ل ق ي ن او ا ل ق ش ي ن والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا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 ل ظ موسوعه النابلسي ر للعلوم و د أ ج ر الاسلاميه ك ر ي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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا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 تعتدونها ف م ت ع و ن و س ر ح و ه س ر ا ح ا ج م ي ل ي ا أيها ا ل ن ب ي إنا أ ح ل ل ن ا ل ك أ ز و ا ج ك أ ح ل ل ن ا ل ك أ ز و ا ج ك ا ل ت ي اتيت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات, عمك وبنات عماتك ك و ب ن ع م ا ت وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة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 أ ز وكان ا وما ج ه م م ل ت أ ي م ه م لكي ل الله يكون ع ي ك وكان حرج ا ل غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت م ن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 ولو أ ع ج ب ك حسنهن إ ل ا م ا ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب ا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 و لابنائهن إ خ و ا ولا أ ب ن اخوانهن ء إ ولا, إخوانهن ولا ابناء اخواتهن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 الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلو ا عليه وسلموا تسليما إن ا ل ذ ي ن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع د ل ه م عذابا مهينا ولذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا يا أ ي ه ا النبي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 ضعفين من العذاب من وكان ل لعنا ع ن ه م ب ي ر يا أيها ل ذ آمنوا لا آذوا موسى فبرأه الله مما تكونوا كالذين وكان لا الله قالوا فبرأه عند الله وجيها ي أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه وقولوا ق و ل ا س د ي د ا ص ي ص ل ح ل ك م أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذ ن و ب ك م و م ن يطع ا ل ل ه ورسوله فقد فاز ف و ز ا ع ظ ي م ا إن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 islam-call.com